ما قدرت كاين لابن دم يا جديد ادعوك يا ربي بدل شني بخير أدعوك يا عدي سر علني ربي صيب حالي فرج همي ليا يي يي من يجهمني أدعوك يا علي سر عالني ربي صيب